اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاط والسمعة والرياء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع